بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات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 يُذَبِّحُ أَبَنَ أَهُمْ وَيَسْتَحين سَ أَهُمْ إِهُ كانَانَ وَنُريد أنَّمُ عََّ نَاسْتُضَيفُ فِي الأْرضِ وَنَ جَعَلَهُمْ أَئِ مَ تَأ وَنَ جَعَلَهُم الْوَارِثِ وَنُمَكِنَ لَهُم فِي الأرضِ وَنُرِيَفِعَوْونَ وَهَا مَ نَ وَجُودَهُماَا مِنهُم م كانَوا يحذرون.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 إلَك وَجعِلهُ مِنَمُرسَلين فَلتَقَطَهُ آل فعوونَ لكُونَ لَم عد وَحَزَنَ إِ فِرعَوونَ وَه مَانَ وَجودَهُ مَا كانَوا خطئين. وَقَاة ررَأَةُ فيِيعَوْونَ قُررَّةُ عْن اللي وَلَكَ لاَا تَقتُلُهُ عَسَابأَ فَعَنَاء لَا تَقَتُلُوه عَسَأَ فَعَنَا أَْنَ التَّخِذَهُ وَلَدَ وَهُمْ لَا شْعرُون وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرْبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي هُ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 ه كَيتَقرََّّ عينهَا وَلَا تَحزَنَ وَلِلتَلَمَاءنَّ وَعْدَ اللهَّهِ حََّّ وَللتَعلَمَ أَنَّ وَعدَ اللهَّهِ الله حَُّون وَلَكِنَّ أَكثَرَهُم لا يعمُون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 قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مضل مُّبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَاغْفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَإِلَى رَبِّي بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى 121. 122. 133. 144. 155. 156. 156. 166. 167. 167. 167. 177. 178. 178. 178. 178. 178. 178. 178. ا تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا تريد الا ان تكون جبارا إن تريد الا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 فَخَرَجَ إِنِّي لَكُم مِّنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّنَا اجْنِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدِيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدِيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ مُرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَدُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْتَيْحُ حَتَّى يَصْبِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَالهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ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 اهو <سؤال> وقص <سؤال> عليه القصص لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابتي استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين قال أريد أن أ حك إحدبنتهاتيين على أن تأجرني ثمية في جج تَجُرْنِي ثَمَانِي حِجَج فَإِنْ أَتمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَنْ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصالحين.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 انسم من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثو قال لاهلهم كثو انني انست نارا لعل اتيكم منها بخبر او جذوه أَوْجَدَتْ وَتًا مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَسْتَضِلُّونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنَ الشَّاطِئِ الْوَادِي الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يا, يَا مُوسَى أَن يَا مُوسَى 12. رَبُّ 14. 15. 16. 17. 17. 18. 19. 19. 19. 20. 20. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضلم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان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 وَاخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَنْ يُصَدِّقَنِ فَأَرْسِلْهُ مَعِي أن إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ Sannashuddu'u'daka bi-akhika wa najjalu lakuma sultana fela yasilun illykuma bi-āyatina antuma wa man it-tabakuma al-gwalibun سَابِ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٌ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمْ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين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 وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَخْبُوحِينَ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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ إِنْ شَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ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 لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُل فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا آتْبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ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 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ التَّبَعَ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يَجِبَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ الرِّزْقُ مِن لَّدُنَّا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم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 افلا تعقلون افمن وعدناه وحدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين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 أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَحْبُدُونَ وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ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 الأرأيتُم إ جَعَلَ اللهَّهُ عَلَكُم النَّهَا رَسَر مَدًا إلى يَوْومِ القِيياامَةِ مَنْ إلَهُ غيرُ اللهَّه يَأتيكُم بِلَ مَنْ إلَهُ غيْرُ اللهَّ يَأتكُون بِلَلِ تَسكُونَ فيِيهِ أَفَلاتُ بَصِرون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 إن قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن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 وَلَا تَبَغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي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 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الذي نَأُوتُ الْعِلْمَ وَإلَكُمْ ثَوَابُ اللَِّ خَيرُ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَوون وَلَا يُلَ الطَّهَا إِلَّ الصَّابِرُ فَخَصَفْ نَابِهِ وَبِدارَارِهِ الْ الْأَضَّفَ مَا كانََ لَهُ مِنْ فِيأَه فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ ثَائِي يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ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 Allah <الله> علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين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 وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تكونن ظهيرا وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَلَا تَلَا وَلَا وَلَا وَلَا